بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا بنق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإِنْسَانُ على نفسه بصيرا ولو ألقى معاديرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الاخرا وجوهي يومئذ ناظرا وجوهي يومئذ ناظرا الى ربها ناظرا وجوهه مئذ باسرا تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وقضنا انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم عيد المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإئ إنسان أي تركسنا ألم يكن طفّة من منيمات ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وتقبلوا تحيات إخوانكم في استوديو صواعق بالرياض